جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين يقول السائل أحسن الله إليكم يا شيخ هل لطالب العلم أن يقرأ أكثر من شرح لمتن واحد نعم له ذلك لكنه يبدأ اولا بالشروحات التي تتناسب مع مستواه العلمي وبدايته العلمية والشروحات التي على المتون العلمية سواء منها المسموعة أو المكتوبة تتفاوت بعضها روعي فيه مستوى المبتدئين من طلاب العلم وبعضها روعي فيه مستوى المحصلين من طلاب العلم فينظر ويستشير أهل العلم فيما يتناسب مع مستواه، فيما تناسب مع مستواه، فإذا كان مبتدئا ينظر في الشروحات المبسطة التي تقرب له الفائدة وتوضحها بعبارة مختصرة تتناسب مع بدايته فإذا انهى هذه المرحلة ينتقل إلى شرح آخر اوسع منه وهكذا نعم يقول إذا أصاب الشخص شيء مما يكره هل يربطه بعقوبة الله وأنه من العقوبة عليه إذا أصابه ما يكره أن يعمل بهذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول قدر الله ما شاء فعلا ولا يفتح على نفسه عمل الشيطان ولا يفتح على نفسه أيضا باب الأوهام وبعض الناس قد يلتفت في هذا الباب إلى تفريط في بعض الأسباب أو مثلا فوات لبعض الطرائق والاعمال ويبدأ يدخل على نفسه الحزن والألم والضجر بما لا فائدة فيه وبعضهم أيضا يدخل أيضا في ربطها ببعض الأخطاء التي وقع فيها أو نحو ذلك فعلى كل حال المطلوب من المسلم في هذا المقام أن يقول قدر الله وما شاء فعل وإن كان يعلم من نفسه تقصيرا أو تفريطا أو أخطاء يتوب الى الله سبحانه وتعالى منها ويبدأ يومه وأيامه اللاحقة بالعمل وفق السداد والمنهج الصحيح نعم يقول ما هي عقيدة السلف في الأسباب وكيف يكون تأثيرها عقيدة السلف رحمهم الله تعالى في الأسباب أنهم يثبتون الأسباب وأن الأسباب جاءت السريعة بالحث عليها والترغيب على فعلها فعل الأسباب النافعة المفيدة في أمر الدين والدنيا وأيضا تجنب الأسباب الضارة والأسباب المحرمة فالشريع جاءت بذلك وحثت عليه وحديث الباب أو حديث الذي مر معنا اليوم واضح في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك وهذا فيه اثبات الأسباب والحرص عليها والعنايه بها وايضا في الوقت نفسه من عقيدتهم أن الأسباب لا يعتمد عليها لا يعتمد عليها ولا يركن الإنسان بقلبه إليها بل يكون اعتماده على مسبب الأسباب رب العالمين جل وعلا الذي بيدأ زمة الأمور وهذا أيضا مستفاد من الحديث قال واستعن بالله واستعن بالله فلا تعطل الأسباب هذا خطأ ولا يعتمد على الأسباب أيضا هذا خطأ آخر والحق قوام بين ذلك الحق قوام بين ذلك أن تفعل السبب وتتوكل على الله سبحانه وتعالى هذا يسأل كيفية الرقية عند النوم قال معلوم أن رقية النوم تكرر ثلاث مرات فهل النفس يكون في كل مرة مرة واحدة أو ينفر ثلاث مرات مع المسح على الجسد آه فيما يتعلق بقراءة هو الله أحد والمعوذتين ثبت في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما يدل على مشروعية قراءة هذه السور الثلاث ثلاث مرات وينفث في يديه ويمسح ما استطاع من جسده يبدأ بأعلى جسده ويمسح ما استطاع من جسده ما أقبل منه وما أدبر يفعل ذلك ثلاث مرات وهذا العمل كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعمله ويواضب عليه حتى في لحظاته الأخيرة من حياته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فيحرص المسلم على هذه السنة كل مرة يأوي فيها إلى فراشه في الليل لينام يقرأ هذه الصور الثلاث وينفث في يديه ويمسح ما استطاع من جسده نعم يقرأ قل الله أحد والمعوذتي مرة وينفث نعم مرة واحدة ثم يمسح ما استطاع من جسده ثم يقرأ الصور الثلاث وينفث مرة في يده ويمسح وهكذا نعم يقول ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارد السالكين أن المرأة على قدر مشيه على الصراط في الدنيا يكون مشيه على الصراط في الآخرة هل يصح هذا القياس نعم هذا كلام صحيح ولم يذكره ابن القيم فقط وإنما ذكر أهل العلم كثيرا في في, في ماضع يعني في كتب التفسير في, في, في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم وكتب شروحات العقائد هذا الكلام يذكر أهل العلم كثيرا الا وهو أن سير العبد على الصراط الذي ينصب علامة جهنم يوم القيامة حسب سيره على الصراط الذي في هذه الحياة الدنيا فهما صراطان صراط معنوي وسراط حسي صراط المعنوي دين الله الذي شرعه لنا وأمرنا به قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وصراط حسي ينصب على متن جهنم يوم القيامه أحد من السيف وأدق من الشعر ويؤمر الناس بالمرور عليه وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن تفاوت الناس في مرورهم على هذا الصراط وأن منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كركاب الإبل وك ومنهم من يمر جريا ومنهم من يمر مشيا ومنهم من يمر زحفا لماذا هذا التفاوت لماذا هذا التفاوت لماذا لم يكن سيرهم على الصراط على مستوى واحد وبدرجة وبدر... واحد ما السبب في هذا التفاوت السبب في تفاوتهم في السير على الصراط هو تفاوتهم في السير على الصراط المستقيم في الحياة الدنيا فلما كان سيرهم في الصراط المستقيم في الحياة الدنيا متفاوتا كان سيرهم على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامه متفاوتا ولهذا هذا الكلام كلام صحيح وكلام عظيم ان سير الإنسان على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامه بحسب سيره على الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا يقول أحسن الله إليكم هل يجوز شحن الهاتف النقال في المسجد مع العلم بأن ذلك الشخص يجلس فترة طويلة في المسجد فيحتاج إلى الشحن هذه الكهرباء المخصصة في أو الموضوعة في المساجد هي مخصصة لأعمال المساجد مخصصة لأعمال المساجد فليس للمسلم أن يستعملها في غير ما خصصت له ولهذا الذي عليه الفتوى عند مشايخنا من أهل العلم والفضل المنع من ذلك وأن الافياس الموجودة في المساجد لا تستعمل لشحن الجوالات ولا لغير ذلك من الأجهزة الخاصة بالإنسان وإنما يكون استعمالها فيما وضعت لأجله من مصالح المسجد وشؤونه والأمور الخاصة به نعم يقول هل يجوز مخاطبة الجني وعرض الإسلام عليه حالة الرقية في هذا الباب إذا فعلا كان الإنسان في مقام رقية لإنسان به صرع لإنسان به صرع وذكر مثلا شيئا من أمور هذا الدين وعقائده وأحكامه وواجباته زجرا لهذا المتلبس بهذا المريض وتخويفا له وايضا تنبيها له لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان والعبد من البعد عن الظلم والعدوان ونحو ذلك فمثل هذا لا بأس به مثل هذا لا بأس به نعم يقول في تتمة السؤال كذلك سؤاله عن مكان السحر أو هل يوجد شخص آخر في البيت مسحور؟ هذه من الأمور التي فتحت على الناس باب شر عظيم بل أوجدت عداوات كبيرة جدا في البيوتات بسبب فتح هذا الباب وسماع من يكون متلبسا بالإنسان المصروع من الجن وسؤالهم وكم من الفرقة والعدوات والتنافر وقع في البيوت بسبب ذلك بسبب ذلك. فهذا الذي يخاطبه ويقول له مثلا أن فلان هو الذي سحرك أو فلان ايضا هو أيضا مسحور مثلك أو نحو ذلك هذا الذي يخاطبه ما يدريه عن ثقته وعن ديانته وعن مكانته وعن نصحه وعن سلامة من الشر والعدوان والفساد شخص مجهول تماما فكيف يقبل كلامه ولهذا لما أخذ بعض الناس مثل هذه الأمور ما أخذ التلقي والقبول حصل فساد عظيم في البيوت وأصبح ادوات يقول, يقول شخص لآخر أنت الذي عملت لهذا العمل أو أنت الذي سحرتني وليس عنده مسند إلا شخص مجهول وهو هذا الذي سمعه مع هذا المتلبس ولا يبعد والله أعلم أن هذا من عمل الشيطان مزيدا للتفرقة بين البيوت المسلمة إضافة لما يحصل بالسحر من شرور وفساد أيضا بمثل هذه الأعمال يفرق الشياطين بين البيوت بما يلقونه من مثل هذا الكلام الذي يوجد العداوة والبغضاء بين الناس، فمثل هذا الكلام يجب أن يترك وألا يلتفت إليه إطلاقاً. نعم. جزاكم الله خيرا وأبرك الله فيك. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآل وصحبه أجمعين.